وكل ضلالة في النار أقول درسي في شواء بس مصدر من كده مصادرية ثلاثي مع شين وثمان مصادرية ثلاثي عندي شيء قياسين هندي شروط وضابط ما فين لبابي فعلا وفايلة وفاولة وهذا شيء للمخالفة القياس هاد والسماعية أما مصادرية غير ثلاثي وهره مقياسية. هموم مصادر غير ثلاثي. ذات ثلاث غير ثلاثي. أجر. رباعي بيت. ين خماسي. بيت سداسي. ما بس من في في الصورة. وثمن تسميه خماسي وسداسي. ووأنا تسميه نحنا كنا. تسميه صار في ثلاثين مزيد فيه بحرف. رباعيون مزيد فيه بحرف. بوشوع يا بحرفين. بكل فعل غير ثلاثي مصدر قياسي. همو فعلك ثلاثين باء من رباعية خماسية سداسية مصدر في قياسيها مصدر في قياسيها تعملي سر مصدر كبروي أقرب غيري قياسي شيهابو او سمعية فمصدر فعل يتسل ثلاث مزيد فيه بواحد ومصدر كان بسكت فمصدر فعل بتشديد العين التفعيل يعني فعل يفعل تفعيلا تطهر تطهيرا ويسر تيسيرا هذا إذا كان الفعل صحيح اللام أما شرطيك اقر فعل صحيح اللام ب يعني معتل بي لامكي أولا سلوزني تفعيل ديد وأما إذا كان معتلها اقر معتل اللام ب فيكون على وزن تفعيله أولا سلوزني تفعيل ديد بحذف ياء التفعيل يعني حذف الياء في المصدر الياء المصدره ياء لنظركيه اكيد حذف التفعيل نافين ولا تفعيله بكسر وتعويضها بتاء في الاخر في الاخر نقول هاي كش شايفين تاء اعدام ياء حذف كده كزك تزكيه التزكيه تزكيه زكى أبوي تزكيه تستفعيل أبوي بلام تزكيه عتوه وربى تربية تربية يعني يجي آيات تفعيلك حذف بلام نجاتي آيات تفعيلك تها إقدام جاو وندر مجيء الصحيح على تفعيل بلام أجر صحيح الأخير بيت زر بك كميه زر ديد لسر وزن تفعيل ديك جربت تجريبه نك تجربه تجربه غلطه تجربه تفعيل او مصدر فيها سفيتي يعني اقل معتل به بلاله معتل زر بدق من هاتو وذكر عفوا وذكر تذكره تذكره سوايا جرب تجريبا ذكر تذكيراً، تذكير تذكير بابا بابا بلا من بدا من بمشي بهذا تفعيلاته وبصرتها وفكر تفكرا وكملت تكمله تكميل تفكير تبصير وفرق تفريقه, تفريقاً، تفريقة وكرم تكريمه <تصفيق> وقد يعامل مه무ز اللام معاملة معتلها في مثل اللام في المصدر مه무ز اللام يعني او فعل او فعيله سر وزن ولا ما فيه قد يعامل مه무ز اللام معاملة معتله او معتل اللام من اوت تبريئا تبرئا حدث اصلا قياس اويه كبرين تبرئا بو تبرئ معتلني معتلني ظن تب برء تبرئه وجزئها تجزيئه كما مهموز اللام قياسيا تفعيله والقياس تبرئا وتجزئا بلام هند جالش باكو معتل اللام حسابين بكلاو وزعم أبو زيد أن ورود تفعيل في كلام العربي مهموزا أكثر من تفعيل فيه وظاهر عبارة في سيبويه يفيد الاقتصار على ما سمع حيث لم يرد عنه إلا نبأ تنبيئا أبو زيد كناوي سعيدة سعيد كري أوسا ابن ثابت سعيد كري أوسي كري ثابتة المتوفى سنة 215 لصالب صدق أنظيه جري وفاتي كدوى إيكي كلا أئمو علماء أدب لغة بصرية أحد أئمة الأدب واللغة من أهل البصرة قال ابن الأنباري ابن الأنباري كان السيبويه السيبويه أقل بيوتايا إذا قال سمعت الثقة سمعت الثقة عني أبا زيد وما بسي بس أبا زيد. ولكن إنك تيجي معروف يعني سمعت الثقة ولا أبو زيد نقل أبو زيد الله أن ورود تفعيل من كلام العربي مهموزا أكثر من تفعيل يعني تفعيل زوّرته أجر مهموز اللام ب عمزة تفعيل جواب وظاهر عبارة السيبويه ام عبارة يفيد الاقتصار على ما شمع حيث لم يرد عنه الا نبأ تنبيئا يعني سبن براءه تبريئا تبزيئا سكت سيبوهية الله المسألة كسا معي هاد شيء كلا سر وزن تفعيلة هاتبوه تفعيلة كين لا هاد شيء كلا سر وزن تفعيلة هاتبوه بتفعيلة بلام أبو زيد على شيء ابو زيد على تفعيل تفعيل هاد شيء كيشبهو سمعي هاتبوه سمعي درست فابو يحصل نتيجة فعلى فعلى دو تقسيم كين يا كم أجا صحيح الآخر بس الوزن شيء تفعيل اما المعتل الاخر بيت المعتل اللامبت تفعيله بلان كم جار كم جار زر بدغمان جديد كصحيح الاخر سوزن تفعيل اي اما موز اللامو ما, اللام, ما اللام دو قولت هي ابو زيد للاسر وزن تفعيل اروق صحيح الاخر إلا اواني كهات ولا سوزن تفعيل سيبيي اللهم سالفه سماعي هيج كان انتا قياسني مية زكت ومصدر أفعله. مصدري أفعله. أفعله أفعاله مصدر أفعال أك... الإفعال أفعال يفعل إفعال مستوى أكرم إكراما وأحسن إحسانا ما رباعية ومستمر في الصورة وكلها في مزيد فيه بحرف وأحسن إحسانا هذا إذا كان صحيح العين أم وزنقة صحيح العين بيت إني أقرأ عينك معتل أما إذا كان معتلها لها فتنقل حركتها إلى الفاء أو كاتا حركة عينك نقلك بفاعك وتقلب ألفا لتحركها بحسب الأصل أو كاتك حركما نقلك أو هاد لبرو خي حركة فيش فيش حركة وو وتقلب ألفها لتحركها بحسب الأصل بحسب الأصل يعني أصلا خي هو ولكن هذا ما هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو تقلب ألفاً وتقلب ألفاً لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها بحسب الآن ثم تحدث الألف الثاني لالتقاء الساكنين ألف دوم حث لبر لبل التقاء الساكنين كما سيأتي وأكباسكا وتعوض عنها التاء كيش ده عن نوكو تعويض بق أو حرف كحث كأقامة كأقامة سد كيوهاتو أقامة, إقامة يعني خي اقواما اقواما اقواما يعني إقوا من إقوا من وع وكتشيا لسد كلمة إقامة من سأصله اقواما ولكن هذا هو المتحرك وهذا هو المتحرك وهذا هو بحسب وهذا هو المتحرك وهذا هو المتحرك وهذا هو المتحرك وهذا هو المتحرك وقافك هو المتحرك وهذا هو المتحرك وهذا هو المتحرك وهذا المتحرك وهذا هو المتحرك وهذا المتحرك ما قبل مفتوح هاء يعني واعرف شباب الف في إفعالي في و دع الي فيروسه بها دع الي فيروسه واي اقاما اق من تحذف الثانيه لالتقاء الساكنين الف في دوام حس يعني ألف إفعالك الرئيس الرائع لانه هو الرئيس الرائع لانه وتي الرئيس الرائع لانه هو هو أصل متحركة في هو الرئيس الرائع لانه هو الرئيس الرائع لانه هو الرئيس الرائع لانه فيش في كعبو جدي كان بحسب الاصل خوي متحرك كذلك ان جوزف فيشيتيا روح اقلا خويه متحركه خويه متحركه كان في لافيرشي نقله كي لور نقله ب ب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 في الدوام نبي ثم تحذف الألف الثاني لالتقاء الساكنين وعادة أقل التقاء الساكنين للزبو يكم حذف ثم تحذف الألف الثاني لالتقاء الساكنين كما سيأتي وت... وتعوض عنها التأو كأقام إقامة برامسي كإقامة يسال حذفك لها تاء التاء كالتالي جاد يمحذفه هو انا ذا انابه وقد تحذف التاء اذا كان مضافا تاي تعويضك ايش عندي جاد شكل حذف كده وقد تحذف عندي جاد تاء اضافه تعويضك ايش حذف كده اذا كان مضافا على مختاره ابن مالك وكو اختيارا مالك للسرعات نحو اقام الصلاه واقامه الصلاه كانت إضافت كده حذف كده أشتواني حذفينا كي والله هندجار حذف كده وبعضهم عضوهم مطلقا مطلقاً عندكش العلماء ياللي عرض هل ببيءوا إضافة الشي كي هل حذفين كده وقد يجيء على فعال بفتح الفاء كأنبَة نباتَ نبات كأنبَة نباتا يعني سخوي وانبَة إنباتَ نبت إن ذلك انبت النبات واعطى عطاء اعطى يعطي اعطاءا أعطأ ذلك ويسمونه, ويسمونه حينئذ اسم مصدر اجر اجر يفعل افعال نبت قلنا فعال نبات اعطى يعطي اعطاءا عطاء هذا او كاتب في اسم المصدر ستكون بونمنا سلم يسلم تسليما مصدر. أي سلام اسم مصدر كلما يكلم تكليما تكليم لقى الكلام كلام اسم مصدر فهو اسم مصدر مصطلحك همان ما نايتي أدا همان ما مصدر أدا بلان بحروف أقل تعريفي اسم مصدر نساء هو ما دل على معنى المصدر وما دل على معنى المصدر ونقصت حروفه ونقصت حروفه عن حروف فعله عن حروف فعله لفظا او تقديرا دون تعويض دون تعويض عن المحذوذ سأقتم شيء أعطاء لغل أنبتبكين أبوايا أنبت ينبت إنباتا أعطاء يعطي إعطاءا أو همزة إعطاءا أخي أعطى يعطي إعطايا بالنسبة لغلية إعطاء ألف أو كأتي إعطاءا بوتا همزة اسم مصدر شيء، ما دل على معنى المصدر. همان شيء بدات، همان معنى مصدر ده. بس كلام اللي قالته كدي ما يكشتا. سلام اللي قالته كلمة سلام نبات لقال بكم ما بس معنا. ماك نباته يشتى. نبات لقال انبات اسم مصدر. ما دل على معنى المصدر. بلانشي ونقصت حروفه عن حروف فعله. ایست تماشای نبات که لگال انباته لف فعل کیا؟ افون تماشای نبات که لگو انبته. نبات هم زیتیه. نبات هم زیتیعنیه. بالام انبته. ای تماشای انبات که. سه که انبات هم انبته شرطیه. اسم مظهر. او او معنی. او اسمیه. معنی مظهر آدای. بلم هند ل كان كلف على كذا هي في دنيا لو انكسب ولا باشا اي اي اقام ما يقيم اقامه كيساء اقامه اقامه ايش مزما اسميكو معناه بغشيو عندي حرف جلاء اقامه الني بلم لاقامها لاقامتك اقام اقوميا أو أو أو ألفي أقاما أقواميا بو ت لفعل كده هي ولا شيء ثانية لا مصدركش ثانية يمكن ألي أقام إقامة, إقامة. بويا بو ما دل على معنى المصدر ونقصت حروفه عن حروف فعله لفظا أو تقديرا دون تعويض بلم أجر هالحرفيك حذف ثالب تعويزك من بويا نابت أو في في ناطري اسم مصدر أو مصدرة، يسأي مصدره المصدرة، بلام نباتا اسم مصدرة. كابو دل على معنى المصدر ونقص الحروف عن حروف فعله لفظا أو تقديرا دون تعويض عن المحذوف أو في ناطري اسم المصدر أما مصدره مصدر أفعاله. فأبو كلاسيكي إفعالا كلاسيكي إفعالا صحيح الأخير بو أما أجر معتل بو عفوا أجر صحيح شيبو صحيح العين أما أجر معتل العين بو أو كاتا حثك كلي عينك حذف كلي وتأيكي تعويض هي نرى لشونك يدا نرى وعنده جار يشتاق كان حذف بيت لا إضافة وعندك العلماء بإضافة هل شي ينكذوى هل شي ينكذوى وعند جالش بو مصدرك اسم مصدر وقياس مصدري ما أوله همزة وصل قياسية تمطلق واقتدر واصطفى واستغفر أن يكسر الثالث حرف منه ويزاد قبل آخره الف فيصير مصدر كم تداخل قياسي همو فعلي شيء مزيد يمكن مو مزيد مانوت الله قياس مصدر ما أوده همزه وصل, همزي وصلي يعني فعليك وصل له له. او همزة وصل في رباع يعني هر لك بهمزه وصل بس هيك أكو انفعله واستفعله أكو افتعل و اوانه والله همزه وصل في شي به قياسي بي. هم زوایصله کنید حتی بوشي باشی عتیله با یعنی مختلف بید اکویسا نمونه کی ات طایر و ات طایره خانم. آقایان هم ذکر هم زی یاسینی است. سبب اون من وصل یعنی وزنی ات طایره لقط تفاعل و تفعاله. تفاعله لقط تفعاله اکویسا واسه يا أبو وزنك لسه الوزن همو همو همو فعله أجر همزه وصل في أبو همزه وصل في أبو أو كاتا مصدرك بمشي وقتله سهم حرف لا مصدرك مكسورة فوق إن طلاقة سكتاعك إن طي بكسرتاعك إن طلع قبل آخره ألف فيش حرف أخير ألف إزدادك که انطلق این طلاق لقل این طلاق چی گرند کاری که تیاتوا تنها علیف یک منزیات کشور کیش آخر و طاعی طاع که من کرده کسب و این طلاق هجدهم شاین طلاق تم بودی این بکوخیتی این طلاق این طلاق همزک لقل اول هر همزی وصله نونك هر ساکنها ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل في يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك استي ها استيخ رابش او قوي كده عني نوع واقتدر اغتدار واصطفى اصطفاء اصطفاء اصطفاء كوا بوي بوت اصطفاء كاليف دانا دوي او اخو ابي استيفاي يا ايش يعيش بعد الاليف بيتشي همزة بوي بوت استفاء. فهو اصفاء مصدري اصطفايا اصطفاء بياء واستغفار استغفراء استغفار فخرج النحو الطائرة والطيّرة أمدو عن هذا امدو أمدو عن همزكانيان همزيشي قياسين نية همزي قياسين نية شون كأصلي أمدو فعل لا وزني يعني افتعلوا انفعلوا استفعلوا أواننين همزكان همزي وصل فيها فمصدرهما التفاعل والتفعل لعدم قياسيه الهمزه قام اصلي اصلي الطيرشيه الطيرة أصله ما تطير وتطير او لا يقبل ان فعله اللقطه ادران فعودت ريمت التاء في الطاء يعني اللقطه ادران بو واش تولي بعد همزه الوصل همزه يشوصل من هنا ومنش تلب يا انما ناق يا سميع وتشلبت همزه الوصل توصلا الى النقط بالساكن وكو صبان الله على شرح هناك سيطره من المزيد الله لو من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد لذلك العلماء يقولون ان الطائره يقولون ان الطائره يقولون ان الطائره يقولون ان الطائره يقولون ان الطائره يقولون الطائرة مصدرك تفاعلنا. فك أصلك إيش يا تفاعل تفاعل يتفاعل تفاعل, تفاعل, يتفاعل تفاعل, تفاعل. لعدم قياسية الهمزه وإن كان استفعلا. فلام أجل وزني استفعلا. معتل العين بو عمل في مصدره ما عمل في مصدر أفعله معتل العين. أجل استفعلا. معتل العين بو. فكو استقامة أو كاتها من مع مليء قاميل جواك. كذي من كذا لا اقامه هما نشت. يعني استقامه استقواما. تخي استقومة استقواما. وبقى استقواما استقواما. ووكان كذي باء ألف حرف كذي في الشوارع. بتاء استقامة واستعادة. باش وقياس مصدر ما بدأ بتاء زائدة. حد شيء كيش بتاء زائدة السفك البيت. بويه تاء زائدة نك فعليه به ب بتاء السفك البيت. أجرف عليه خوي بتاء السفك البيت. أوجي أجاز. أوجي أجاز. أما أجر لا كتائك زائدة ب أو كتئ أن يضم رابعه يعني تعلم حرف يكتب تدحرج تدحرو يعني هاد بتاع تفعل, تفعل تفعل تفعل تفعل تفاعو تفاعلا تفاعولا اتجي بي حرف مضمومه لمصدره نحو تدحرجا تشيطنا تشيط وشيطنا تجور تجوربا لكن إذا كانت اللام ياءا ياء, ياء كسر الحرف المضموم أو كتا حرف مضموم كا تكسر ليناسب الياء كتوانا توانيا نفهم بلى توانويا توانويا تغالة تغالويا <تغال> <تغال> <أني> عن ضم عن ج عن جيا قرصة بويلفش يا أكوائي كتكسر <Element> أما أقول لا ما قدش بو يابو توانا يعني تكاسل وتأخرة <تكسل> <تكسل> وقياس مصدر فعل لا وما ألحق به مصدر فعل لا وهاد شيء مش ملحق بمفعل لا هو مصدر فيشيا فعلله كدحرج دحرجه دحرجة وزل ووسوس وسوسه وسوسه وس وس وسطان وس دحرجو معنى رباعين بلامر ملحقه وبيطره بيطره <تصفيق> ها زلزال مصدر عوي سبع سيفك مصدر يكبلام شيء مصدر قياسي شبلام متقردني يعني هندي جار هندي فعل فعلال فعل ورناقله فعلال ورناقله فالفعل همو فعل ولا يوجد فعل ولا يوجد فعل ولا يوجد فعل ولا يوجد فعل ولا يوجد فعل ولا يوجد فعل ولا يوجد فعل فعل ولا يوجد فعل فعل ولا يوجد فعل ولا يوجد فعل ولا يوجد فعل ولا هذا كان قياسي، وفي علال بكسر الفاء إن كان مضاعفا أجر شيبه مضاعف يعني قياسية التي الشنكة أجر مضاعفه، يعني فاء أكل لقى العيني لقى عفون، لقى الله كما يكحرفون، عينك أي أجر لقى الله مدوماً أو كاتا هما قياسية نحو زلزال زلزالا ورسوسي سواسن وهو في غير المضعف سماعي بلان فعلان غير مضعف على السماعيه كسرها ف يعني بس هذا شيء قياسي اقل من بيت يعني فاكيد اللي قبل ما كانش البيت وهدوها طبعا ليه شواني كاين شوانه تصريف عزي وقساكه اللي غير فين منتهد وش قياسي بلان فرق يعني شيء فعنلتا المضطردة المضطردة بالام في الافعال المضارعه واش باش تعرفوا هذو كان قياسين غير على في غير المضاعف السمعي يعني لغير غير سمعي كسرها فسرها وإن فتح أول مصدر المضاعف فالكثير أن يراد به اسم الفاعل أقل بيتو مصدر لسا الوزني مصدر هاتو يعني مفتوح بو أو أو كاتا زور جال ما بس كيشي اسم فاعله انك مصدر نحو قوله تعالى من شر الوسواس سال وسواس أقل وسواس بيت مصدر أقل وسواس بيت هو الموسوس يعني اسمي فاعل كابو فايديك ليه داعيه فرقي جوازي تشيكي جوازي لنيوان يوان مضعف ورباعيك اللواء اقل مضعف يعني فاكي لقا لا ما كي اقل لايك جنس بون وعينك لقا لامي دوما لايك بون او كتقياسكيان بلا بما كيشي يقولون ما ود له سبي كشيء لا لم وزني شي قياسي مطلبنعمنه وزني شي قياسي مطلبنعمنه شو تعرف والله إن زلزال لواني أنا زلزال فعلان واعي فعلان قياسي بلى مخو بعض فعلله هرقياسيته بلى ما هو كالتصل في عزيز ما كفعلان مصدر الشيئ قياسي والله اعلم الصوت وقياس مصدر فاعل الفعال بالكسر والمفاعله الذي فعل يفاعل مفاعله وفعالا هذوكان شيئا هذوكان مصدر قياسي فعلا وفعال قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة وقتالا وقيتالا فقتال وقتل لوجن سمعي بلام قتالا ومقاتلة الفعال المفاعل لوجن قياسيا وقياس مصدر فاعل الفعال بالكسر والمفاعل كقاتل قتالا ومقاتلة وخاصم خصاما وخاصمته فمن هذا لوجن قياسه وما كانت فاؤه ياء لبابي فعل أقر فأكي يأبو من هذا الوزن يمتنع فيه الفعال أو كات وزن فعال ممنوع مثلا ياسر مياسرة مياسرة مفاعلة فعال ناتواني برينشي ياسر فعال ناتواني برينشي يسارا دي يا إيش مكسور لفي شوية دي سعرن. يساراً. بابو يا سرة مو يا يا سير كسيك راس أي بيت داروش تبيه. خير داروش تبيه يان كسيك قبل أي رأس داروش تبيه. أفن. قبل أي شبة. راسد روشت بعد بون من عليا سربي أصحابك إني ها ولكن بلا بلايج شاب ده بهم يسارا وهاروها ياسرش سريش بوم ما يسريش بكاردي ال... اللاعب بالقداح أو يكواب فنجان يا ريقة كاد قمارك أكاد, قمار أكاد. أو يا ياسر مياسرة مياسره ميامنة لبروي يعني فعائيه هذا هو القياس يعني مفاعله قياس انك فعال وما جاء على غير ما ذكر فشاذ وما جاء على غير ما ذكر يعني من مصدر فعاله هذا شيء كيش مصدر فعال تبيت فشاذ نحو كذب كذابا كذب فعال كذابا كذاب لسه وزني ن والقياس تكذيبا والقياس تكذيبا على بصوا <تصفيق> يعني بس فعله وجاء جاء على غير ما ذكر كذب او ان كلف يشورشد من مصدر فعل فشان النحو كذب كذابا او غلط كذب و باع كذب كذابا والقياس تكذيبا شعبه مصدر مضطرد لا أخيان ما مفاعله أو باسكت متفعال مفاعلية بلا ما فأكي يا أبو أو كاتاتيا نتعلم عن فعال مفاعلة بلا ما فعله كمية مضطرد جالس يجالس وجلاس جلاس وانيه فلام بشي ونهاته فابو لبابي فعل بنس المطرد هو المفاعله او كمان لحم مو فعل لك هذه مفاعليه بين اليسر و يمنناي حتى لجلسنا جنايا جالسه معتل الفاء اجني بياجزسفنك البر المضطرد هو المفاعل لأنه لأنهم قد يتركون الفعال بنينه دفعل يعني هي أرفعلينية لأنهم قد يتركون الفعال كما في جلسة مجالسة كما في جلسة مجالسة ولم يقول جلاسًا لرجزني من كام مظلي فعلي قياسي مضطرد مفعلي. أما قياسي غير مضطرد فعل. أماشي بس كذا فعلى مصدره كيا مصدره تفعيلة. بلان أقرب في شأنه وهذا والشاذ ذا. فالشاذ نحو كذب كذابا والقياس تكذيبا وفي قوله بات ينزي دلوه تنزيا تنزيا بات ينزي دلوه تنزيا ينزي دل وهو كما تنزي شهلة صبية أمام شعره باتت تنزي دلوه ما هي الشعرية؟ باتت وجاءت في رواية باتت تنزي دلوها من بوم مؤنث من نزأ النزاهه ينزو يعني تحرك النزو التحرك ينزي متعديها والنزام لازمة نزأ ينزو أو يتحرك بلام نزاه يعني جعله ينزو اشتكى سير بالجولانة سير بالجولانة أو عبي نزاه يعني جعله يتحرك باتا أقرب مذكر بيخير باتا يعني برجل باتا ينجزي دلو دول ككي دول ككي كاتك كا. او اشتي فيها لكيشت بات ينزي دلوه تنزيع يعني دول فكي اجولين ايبالان دولان دينيكي لاواز بات ينزي دلوه تنزيع كما تنزي شهلة صبية الشهلة العجوز انا اجوز اغفر لكي اجني اجني اجني اجني اجني اجني اجني اجني اجني اجني اجني كما تنزي شهنه صبيه يعني في لجنه كايا في لجطه كتا كما عملت حلفه معنى بيتك شراحتي انا والمعنى يصف الراجز امراه تحرك دلوها حركة ضعيفة عند الاستقاء كاتكه او هلف يشد يعني او جرجران في ثوانيه جنجر جرجريه جر جر جر جر جر جر جر يعني جرجرتها جرجريكه يعني تسيك اكبر قوت بسريع جولين او قال لك شو انت بس تسيك جلام ازب اوه شیوا شون اگه پیروش نیم نالیشی با او شو بده من دالا که بلایوا صلاح پرنه امیش وصفی عفلتی که که الله دوالت که کی کی خاته بیرکوا دور بلایوازی خاته بیرکوا حالی کشید و ناینی هم ما قبلی بات تزنزی دل و ها تنزیه او کت وصفي مو فيرو فيروه احوا ذوقك بلاوازي خطا بيركه وهذا في انا وكو عفرت جون فيل بو بيت لما ندال شيء بعوش بدهي لك انت الفرانديدا لا واجب وكو شو الراحل والمعنى يصف الراجز راجز يعني الشاعر متجول دول الشعريه الرجز يصف الراجز امراه تحرك ذنها حركه ضعيفه عند الاستقاء يتحديك امراه نصف صبيها عند ترقيصها اياه كابو تنزياء ابوان شيبوع تنزيه تنزية تفعله يعني تنزيا وتفعيل نبوع كما تنزل شهله صبي والقياس تنزيه وقولهم تحملت حمالا تتحمل قياسك وانشبه تحمل يتحمل تحملا ذلك حمالا تحملا وقولهم تحملت حمالا والقياس تنزيه لا شيء القياس تنزيه احسنت والقياس تنزيه تفعيلة تفعله وقولهم تحملت حمالا بكسر التاء والحاء وتشديد الميم والقياس تحملا ستحمل تحملا وترام القوم فتراما القوم رميا رم رمي بالرميا او شي رميا صح له رميا شدد الما كشد يا كبل رميا كشد اليسار نيت كيف عيكم حرفا رميا بكسر الراء والميم المشددة والميم مشددة وتشديد الياء واخره مقصور والقياس تراميا تراما يعني تفاعل يتفاعل تفاعلا ظنبونا بموت تفاعلا لا ما يا يا مضمون م ما تاء والراء والميم مضمون ما والقياس تراميا وحوقل الرجل حيقالا يعني حوقل فو على السبب فو علة فعلة نبوا وابوا فلم حوقل الرجل حيقالا قالا سك سماعية ضعف عن الجماع فسجنتوان ب لجماعة وترحوقل حي قال حوقل الرجل حيقالاً, حيقالا والقياس حوقلة حوقلة وقياسه في تقشع الرجل له قشعريره سقشعريره قياسين يبشع يعني فيستي جولا فيسي جولا يعني كل إقشع جلده وقشع الهرة بضم ففتح فسكون أي أخذته الرعدة من يا بيت يا فيها بيت والقياس إقشع كل ما جاء على زنة التفعال حتى كلمة لسر وزن التفعال هات فهو بفتح التع مثلا تكرار تكرار زيكا تكرار خو خال جاله شيء تكرار في التكرار هاد شيء كلمة لسه وزن تفعيل هاد هو تبيان وتقاء وتنضال نبي أمس كلمة أمس كلمة بجدًا لفصل تعديل إلا تبيان وتقاء وتنضال من المناضلة مناضلة لسه في أجل حمايات ودفاع عنه نضل عنه مناضلة ونضالا وتنضالا مصدر تنضال مصدر حامى ودافع وتكلم عنه بعذره كاسك دفاع لكاسك كأرضي كأك فلان تسمع زور فلان تزويه أو نضال هو اسم وعندك شو تما أو اسم مصدر مصدر ميا والمصدر بالفتح يعني أقوسات تنضال هو مصدر أقواسات تنضال أو هو اسم مصدرة تنبيهات الأول يصار للدلالة على المرة من الفعل الثلاثي مصدر على وزن فعله بفتح فسكون اسم مرة مش مصدرة اسمي مرة ويا لي ره ناويتي. بويب زانيت كاسمي مرة شكي كلام المصادر. سياقا أكذب. جاءت الرسم مرة عاية مشتقة مشتقنية. أما لدرس كي دوني. يعني أودرس كي أوراجي كفين ماروجي كينش مبوبو. وثمان مصدر تينية مرة مشتقنية. يصاغ للدلالة على مرة. سياقا أكذب. من الفعل الثلاثي مصدر. لفعل ثلاثي مصدره سياغة أكل على وزن فعله بفتح فسكون كجلسة جلسة سأقولي جلسة سال وزني فعل هات هو ما بو يعني جلسة واحد وأكل أكلة إن يك جر خورده وإذا كان بناء مصدره الأصلي بالتب والله ما قال مصدرك هالخوي هال مصدرك خوي كأبي أبوه اسمه مصدره اسمه مرش فيدل على المره بالوصف كلمه كنعتك بزياده مثلا زال رحمه أصلي من رحمه زال خوش من مره ايش هي مصدر هل مصدر اصلك هي رحمه رحمه تايبي ويه سماعيه تاي في ويه فابو اقر مره درسكن بونمنا رحمته رحمه واحده بواحده رحمت رحمه واحد تدل على المرض ويصاغ منه بدلاله على الهيئه لفعل ثلاثي اقرب ما المصدر الوسكين بو هيئه بو او كاتا مثل وزن الفعل بكسر رفعك بكسر فسكون كجلس وفي الحديث إذا قتلتم فاحسنوا القتلة يعني هي أحسنوا هيئة القتل يعني طالف حسني الشيوي سابريني بوشي ويا الشيوي كشتني بوشي وبجواني بكشنوا ينسلي بغران وإذا كانت التاء في مصدره الأصلي اقل مصدر أصلي خويتائي في عبو وإذا كانت التاء في مصدره الأصلي دل على الهيئة بالوصف أو كانت تشبه وصف نشد الضاله نشده عظيمه نشد يعني دع بوشت ونبوقي بوق بانغا وا شي غوره سن عظيمه بوصف يعني تقيدي نشدكه كراوه فشيوه عظيمه ومره من غير الثلاثي بما ان اسمي اسم مراد رسكن لغير ثلاثي بزياده التاء على مصدره تاء خرجت مصدره كئئ سانطلق ينطلق انطلاقا ومصدره انطلاقه بتمره بثاءيك مراد رسبه فلما قد تاء يشبي وبخوي وان كانت التاء في مصدره دل عليه بالوصف قام يقيم اقامه هو مصدره فلما جبي كده مره الاقامه واحده واحد هيك هو بس ولا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئه من غير ثلاثي مصدره هيئه رز نكره الا هر شيء كشات ولا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئه شذ خمره ونقبه وعمه ومن علي من اختمرت المراه علي افرتك خمار دا اختمرت المراه خمره وانتقبت نقب وانتقبت المرأة نقبة وتعمم الرجل عمة عن عمامة تعمم الرجل عمة أما نشاذن بعد بتشن نشاذن أجناع اسمه هيان لغير ثلاثي دروس ناكر الثاني هو تنبيه كم وتنبيه دوام الثاني عندهم مصدر يقال له المصدر الميمي مصدر اي مصدر ميمي لكونه مبدوء بميمي زائد بوي في مصدر ميمي ميمي زائديه في هر هذا هر اي خطا بلان ميميكي في وياه هذا المصدر بولنا محيوب الحيضة محيض الحيض. محيض بول مكلميك ميمي كيفي ويا كابو عنده مصدر يقاله المصدر الميمي لكونه مبدوء بميم زائد ويصاغ من الثلاثي على وزن مفعل أما لا. الثلاثي سر وزن مفعل بلوساكريت بفتح الميم والعين والسكون الفاء نحو منصر. اسم منصر أكرد اسم زمان به لا تصريف غير من. في اسم زمان باسم مكان به مصري مي مش بيت. هرمع من نصرة. مضرب ضرب يعني الضرب. مصري ميمي ما لم يكن مثالا صحيحا اللامي فمرج شيئا نبي. مثال نبي يعني معتل الفاء نبي وصحيح اللام بيت. تحذف فاؤه في المضارع سبو وعد فانه يكون على زنة مفعل بكسر العين موعد أو كاتوابد أبيت مفعل يمكن حل لا اسمي زمان مكانك إشيرواب أبيت مفعل وموضع شنك معتل الفاء بواوية وضعه وشذ من الأول المرجع والمصير المرجع أبواي مرجع بوا. كنت <تصفيق> معتل الفعنة بوتي مفعل بيت مش شاذ. المرجع والمصير مصير مصيره المصير أو النقل بوا مفعيل والمعرفة أبواي معرفة بوا والمقدرة في المقدرة والمعرفة والمقدرة. والقياس فيها لم كلماتنا الفتح المرجع والمصير والمعرفة والمقدرة بلان سيريخي وقد وردت الثلاثة الأول بالكسر وقد وردت الثلاثة الأول بالكسر والأخير مثلثا يعني مفتوحة العين مقدرة ومقدرة ومقدرة, ومقدرة بهالسياطوة يعني مرجع مصير معرفة بكسر السياطوة أما أخير كمقدرة بهالسياطوة مقدرة مقدورة مقدورة فالشذوذ في حالتي الكسر والضم يعني مقدرة ومقدورة عاد وشاذن أما مقدرة قياسة كما دام ثلاثية ومعتل الفاء جميع ابوان مفعل و ومن غير الثلاثي أما غير ثلاثي شونا يكون على وزن اسم المفعول مثل أس وزن اسم المفعوله طالما انك مفعوله اسم مفعوله على أس وزن مفعول انما غير ثلاثي شونك اسم مفعول غير ثلاثي له وزن اشياء مبني للمجهول اكيرم مكرم مما ش مضمون دانته مكرم ومعظم ومقام هسه مكرمش مكرم مصدر مكرم مصدر ميمي مصدر ميمي مكرم معظم مقام اكري اسم مفعول اشبيع واكري اسم مفعول به اسم زمان به زمان ما فهمش بيو مصدر ميميش بعد شو مصدر ميمي هناك. تنبيه السيام الثالث يصاغ من اللفظ مصدر يقال له المصدر الصناعي هل تعني لفظك هي من اللفظ لفظك هاتشي مصدرك الصناعي لدرسك وهو أن يزاد على اللفظ مشددة وتاء, وتاء التانيث يعني مشددين نسبه لدرسك لقطعك مثلا حر حرية وطن وطنية إنسان إنسانية، همج، همجية، مدن، مدنية، ونعالم، عالمية حد شيء كلميك دعنا يا مشدد لقل تائكه أبيت المصدري السماعي فابو اسم مصدري صناعي شيء اسم تلحقه يا النسبة مردفة بالتاء للدلاله على صفة فيه ويكون ذلك في الأسماء الجامدة مثلا حجر حجرية والإنسان إنسانية والحيوان حيوانية الكم كمية كيف كيفية ونحوها وفي الأسماء المشتقف في الأسماء المشتقف مثلا عالم عالم عالمية عالمية فاعل فاعلية محمود سكا مفعول محمودية أرجح اسم تفضيلة، أرجحية، أسبق، أسبقية، مصدر، مصدرية، والحريه ونحوها، وحقيقته الصفه المنسوبة إلى اسمه، يعني كانت المدرسه كيف؟ توصف أمشتى أمصفية، بلا اسم كوكب. فالعالمية الصفه المنسوبة للعالم، والمصدرية الصفه المنسوبة للمصدر، والإنسانية الصفه المنسوبة للإنسان. والمصدر الصناعي قليل في الكلام العربي القديم يعني لكونه مصدر صناعي كمبوه والله ملندوا على هناك لغة تطور كده شندين كلمات عارف تناو عربي فيو كده مصدر صناعي كلمه همج يعني الرعاع الراعي الراعو من الناس كسي نزم كسي كم عقل وهمج ne bo sin baş inshallah muvafik baraka allah fik inshallah malum ne ayda daatiye ki